شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لان مين تمزيل الكتاب لا غير فيه من العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما, لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في سته أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الْأَمْرَ من السماء إلى الْأَرْضِ ثم يعرج إليه في يوم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 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ من رُوحَهُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَهِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِاللَّهِ رَبِّهِمْ كافرون.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 لأمل أن نجهنم، لأمل أن نجهنم من الجنة والناس أجمعين، فدوخوا بما نسيتم لقائ.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 الله أكبر. الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينوفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء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 وَمَن أَقْلَمُنِّ مَا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُونُ فِي مِرْيَةٍ من لقائه وجعلناه مدل بني إِسْرَائِيلَ وجعلنا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيما كَانُوا فِيهِ يختلفون أَوَلَمْ يَهْدِلهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ أفلا يسمعون أو لم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أَفَلَا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ولا أعرق عنهم وانتظر إنهم منتظرون